ونحن ما زلنا في شرح باب الوقف على الهمزة ونذكركم اننا بعد ان كنا نشرح قراءة حمزة من نظم فتح المجيد في قراءة حمزة من طريق القصيد للامام المتولى رحمه الله تعالى عند هذا الباب تحولنا الى نظم للشيخ نفسه وهو توضيح المقام في وقف حمزة وهشام حتى يعم النفع وحتى ندرس هذا الباب دراسة تقصيلية ان شاء الله تعالى على ما مضى وعلى مدى ثلاث حلقات تقريبا خذنا بعض صور تغيير الهمز وخذنا بعض الحالات للهمز لو نفكر بعض كده بسرعة اول ما خذنا في هذا الباب من باب المراجعة خذنا كيفية التغيير ومتى يكون التغيير قلنا ان التغيير يكون بمطلق التغيير التسهيل يكون بمطلق التغيير تسهيل بين بين ابناء الاسقاط الى غير ذلك مما ذكرنا والتسهيل يكون مرتبط بالوقف مرتبط بالوقف يعني اذا وصل فلا تسهيل له في الهمز تمام طيب ثم ذكرنا أن الهمزة قد تكون ساكنة بعد متحرك وقد تكون متحركة بعد ساكن فإذا كانت ساكنة بعد متحرك فإننا نبدلها من جنس حركة ما قبلها وإذا كانت متحركة بعد ساكن فإن كان هذا الساكن صحيحا نقل أو شبيها بالصحيح نقلنا اليه حركة الهمز ثم حذفنا الهمز واذا كان هذا الساكن واو او يا فاما ان تكون اصليتين او تكون زائدتين فاذا كانت اصليتين فلحمزة وجهان النقل والادغام وإذا كانت زائدتين فلحمزة وجه واحد وهو الإدغام أما إذا كان الساكن حرف الألف فإنه يأخذ صورتين أن يكون في وسط الكلمة كالملائكة وأضاءت وما أشبه ذلك فإن حمزة يسهن الهمزة مع المد والقصر في حرف المد قبلها. أما إذا كانت في آخر الكلمة، فإن حمزة له إبدالها مع القصر والتوسط والإشبع نحو السماء، ويزيد في المجرورة منها والمرفوعة وجهان آخرين وهما التسهيل بالروم مع المد والقصر فهذه أو فهذا ما يعرف بخمسة القياس. ثم تكلمنا عن, ال... عن الهمزة المتحركة بعد متحرك همز متحرك بعد متحرك وقلنا ان صور المتحركة بعد المتحرك تسع صور, تسع صور. صورتان بالابدال فقط اذا كانت الهمزة مفتوحة بعد كسر او مفتوحة بعد ضم فله ابدالها اما اذا كانت مفتوحة بعد فتح او مكسورة بعد كسر او مكسورة بعد فتح او مضمومة بعد ضم او مضمومة بعد فتح فله التسهيل فقط واما اذا كانت مضمومة بعد كسر او مكسورة بعد ضم فله وجهان التسهيل والابدان على مذهب الأخفش. ذكرنا ذلك مفصلا هذا مراجع لما تم دراسته في الحلقات السابقة سيأتي الان الدور على الهمز المتوسط الذي يكون في وسط الكلمة ويكون متوسطا بزائد يعني المفروض ان الكلمة اولها همزة اول حرف في الكلمة ايه همزة ثم يدخل على هذه الحمزة. حرف من حروف الزوائد التي سنذكرها بعد قليل فلحمزة حينئذ وجهان كما ذكر ذلك لمن متولي بقوله ووجهان فيما كان وسطا بزائد فحقق ويا أبدل همز نحو لأعدنا كذا لأبيه مع لآدم لأهله بأيدي بآيات بأيمانهم على الهمز المتوسط اخواني على قسمين هذا كلام المتولي في الشرح متوسط لا يفصل من الحرف الذي قبله ابدا زي الملائكة واضاءة وحدائق الى غير ما ذكرنا ومر علينا في الحلقات السابقة تسهيل هذا النوع من المتوسط بنفسه يكون بالتسهيل قولا واحدا او التغيير يكون بالتسهيل قولا واحدا بلا خلاف كما تقدم اما الذي توسط بسبب ما دخل عليه من الزوائد والذي اشار اليه الشاطبي بقوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخل عليه فيه وجهان اعملا يعني توسط بحرف زائد دخل عليه وتفهم الكلمة بدونه يعني من قول مثلا لأبيه لو شلنا اللام هنقول إيه؟ ابيه الكلمة واضحة لأهله لو شلنا اللام هتكون الكلمة برضو واضحة أهله بأيدي أيدي تمام كده فيكون فيه وجهان التحقيق والتغيير على حسب القواعد الماضية على حسب القواعد الماضية نفس القواعد مرت معنا فاذا كان مفتوح بعد ضم او مفتوح بعد كسر هيكون في الابدال واضح الكلام يا جماعة طيب واذا كان باي صورة تانية هيكون فيه التسهيل إلا في الصورتين بتوع الأخفش فكرينهم هنعيدهم تاني هنعيدهم تاني سريعا يعني أنا عاوزك تعرف إن الزوائد غير لام التعريف وهاء التنبيه ويا النداء الزوائد اللي بتقع قبل الهمزة غير لام التعريف يعني شير لام التعريف منهم وشيل هاء التنبيه وشيل ياء النداء هذه الزوائد تقع مفتوحة وتقع مكسورة تمام والهمزة بتكون محركة بالحركات الثلاث يبقى كده هيتحصل من كده كم سورة ست صور ستة من في ثلاثة بستة إذا كان الهمز مفتوح والزائد مكسور هيكون في التحقيق والإبدال ياء مفتوحة زي إيه لاعدل هيقول كده لاعدل بالتحقيق ويقول كمان ليعدل لأقتلك ليقتلك لأبيه ليبيه لآدم ليادم تمام كده بآخرين بآياتنا بآياتنا يبقى دي كم صورة خدناها كده يا جماعة لو كان مفتوح والزائد مكسور هيحقق ويبدل طيب لو الصورة بقى التانية الفها المتولئة وحقق وسهل في لا أنتم أأنتم سأوى فأنتم مع وأنتم وأنزلا أو أنزلا كأنك أي مع كألف مع كألف لأمه بإذن أثكن مع إن أنزلا إذا كان الهمز مفتوح والزائد مفتوح زيه زي لا أيه أنتم أن ذرتم سأصرف أن وأنتم هايكون فيها التحقيق والتسهيل وحقق وسهل يبقى أي لا أيه لآية أنتم أن تمام لو كان مكسور والزائد مكسور زيه هيبقى ايه زي باذني مثلا هيبقى فيها التسهيل والتحقيق او التحقيق والتسهيل بإذني بإذني طب لو كان الهمزة مكسورة والزائد مفتوح هتبقى ايه التحقيق والتسهيل برضو اذا اذا اذا, اذا كان مضموم والزائد مفتوح هيبقى فيها التحقيق والتسهيل بين بين بردو لا قطعا لو, قط عن... لو قط عن واضح يا جماعة طيب في مسائل تتفر على هذا الباب بعض المسائل كده ذكرها المتولي عند شرحه لهذه الابيات فذكر مسألة باسمائهم ولآبائهم عشان حرف المد فيه عشان الهمز المتوسط بنفسه ومتوسط بزائد في كل أربعة اوجه تسهيل الثانية بين بين مع المد والقصر نحن عرفناها من الحلقة السابقة ويكون في الاولى التحقيق والابدال صح كده يعني هيقول باسمائهم باسمائهم ويقول كمان بيسمائهم بيسمائهم اربع اوجه برضو نفس الحكاية في بابائهم طيب كلمة باسماء باسمائي هيكون فيها كم وجه هيكون فيها عشرة اوجه الثانية فيها خمسة القياس المعروفة والاولى فيها التحقيق والابدال اتنين في خمسة بعشرة تمام كده؟ طيب وأبناءنا وأولئك هيكون في كل واحدة منهم وما مثلهما أربعة أوجه في المتوسط بين مع المد والقصر وفي الأولى التحقيق والتسهيل وأبناءنا وأب عفوا وأبنائنا وأبنائنا تمام وبعدين يقول وأبنائنا وأبنائنا طيب كلمة وأحباؤه فيها كم وجه فيها اثنى عشر وجها فيها اثناشر وجه هيسهل التانية بين المد والقصر خلاص عرفناها دي وعلى كل منهما التحقيق والتسهيل في الاولى المتوسطة بزائد ويأتي على كل من هذه الاربعة اسكان الهاء اسكان الهاء اسكان المحض ورومها واشمامها طبعا دخول الروم والاشمام على هاء الضمير فيه ثلاثة, فيه ثلاثة مذاهب عرفنهم طبعا المنع مطلقا الجواز مطلقا التفصيل التفصيل منع الروم الإشمام إذا كان أبلها ضم او واو أو كسر أو يا وجوازه فيما عدا ذلك صح مشيخنا طيب طبعا وإحباءه دي كده فيها 12 وجه على إيه على مطل على, الوجه الإيه؟ على الجواز المطلق وإلا هذا على التفصيل والمنع ما فهاش لا روم ولا إشمام تمام طيب ثم ذكر الناظم مسألة تتعلق أي فيها مذهب الأخفش أو تتعلق مذهب الأخفش قال لك وحقق وسهل ثم أبد البيائه بنحو لأولاهم لأخراهم تلا خلي بالك كلمة لأولاهم همزة مضموعة بعد كسر لأخراهم همزة مضموعة بعد كسر اذا كانت الضم الهمزة مضمومة والزائد مكسور هيكون فيها ثلاثة اوز التحقيق والتسهيل بين بينه والابدال يا مضمومة ليولاهم تمام ليتم ليتم هيكون كده بالابدال إيه؟ هيكون كده لأوليهم ليوليهم, ليوليهم نيوليهم واضح لأتم لأتم ليتم طبعا الوجه الأخير ده اللي هو الإبدالياء مضمومة جاي منين من مذهب الأخفش ثم قال وفي نحوها أنتم وفي نحو يا أولي فمد وحقق مد وقصر مُسَهَّلًا أَوْ يَا أولى. تمام وفي نحوي ها أنتم وفي نحوي يا أولي فمد وحقق مد وقصر مُسَهَّلًا إذا وقفت على مكان متوسطا بهاء التنبيه هذا معنى البيت زي ها أنتم وهؤلاء ويان نداء زي يا اودي الالباب يا ابتي هيكون فيها ثلاثه اوجه على التحقيق هيكون معاها المد قونا واحدا تمام هقول ها انتم ما فيش كلام وهيكون فيها التسهيل مع المد والقصر ها انتم ها انتم تمام يا اخواني طيب بالنسبة لل... من الطيبة ما يجيش السكت ما يجيش السكت على, على... على... على... في... في هذه الكلمة لان كل من سكت على المد بل من سكت حتى على الساكن عموما سهل هذا الباب عند الوقف نقطة من التحريرات هذه تمام كده يا اخواني هذه مهمة جدا لما يقف على هذا الباب يسهله عند الوقف بعض العماءنا من اهل التحرير بيجيز الوقف بالسكت الامر فيه برضو زي ما قلنا زمان تحريرات الطيبة محتاجة لسه الى وقفات وقفات من علماءنا حتى يحرروها او التحرير ده محتاج لتحرير فربنا يرزخنا كده علماء مخلصين مجتهدين يقريدون لنا هذه التحريرات وتكون فعلا مطمئنه للقلب لا يكون معها شك الشيخ المتولد ينقل عن عن الامام احمد الطيبي في منعه للسكت بيتا فقال قال الطيبي ونحو قل يا ايها وهؤلاء لا سكت في الوقف كما قد نقل لا ثالثا لها انتم وهاؤلا لهم شتالت اما أم بالحاق بالحاقة فمسهل بلا خلاف لان همزته متوسطة كالملائكة لانها من تتمت كلمتها بمعنى خذ ثم اتصل بها ضمير الجماع ويوقف هاؤم على الرسم ثم ذكر الناظم مسألة تتعلق بالوقف على كلمة هاؤلا فالو مدا وقصرا دع وعكسا مسهلا لكل من الهمزين في وقف هؤلاء تعال نفصل الكلام على في كلمة هؤلاء دي وقفا ونشوف بعد كده هنعمل ايه هل نكتفي ولا نكمل ما نعرفش حسب ما تأخذ معانا من وقت خد بالك معي هؤلاء دي فيها همزتين الهمزة الاولى متوسطة اللي هو هاء تنبيه تمام كده والهمزة الثانية متطرفة في آخر الكلمة وهي مكسورة لأن كلمة هؤلاء دي مبنية على الكسر الهمزة الأولى فيها التحقيق والتسهيل على وجه التحقيق فيها المد المد المشبع قوناً واحدا ها تمام وعلى وجه التسهيل فيها المد والقصر فدول كام؟ دول تلت اوجه والهمزة التانية فيها كام الهمزة التانية مكسورة ففيها خمسة القياس التي ذكرناها غير مرة تلتة في خمسة بكام المفروض لغاية دلوقتي ما حدش يستعجل. لغاية دلوقتي خمستاشر وجه من حاصل ضرب التلتة في الخمسة هل كل هذه الوجه جائزة اقول لك اصبر شوية تعال نشوف. على تحقيق الاولى الخمسة التي في الثانية كلها جائزة فلو حققت الأولى لي خمسة في الثانية واضح طب لو سهلت الثانية مع المد لو سهلت الثانية مع المد هيكل لي في الت... لو, سهلت الأولى عفواً. لو سهلت الأولى مع المد هيكل لي في الثانية ثلاثة الإبدال ما حدش يتكلم فيهم والمفروض يكون عندي التسهيل مع المد والقصر قال لك لا مدام هتسهل الاولى مع المد بس يبقى لازم تسهل التانية كمان مع المد ويمتنع القصر يبقى منع وجه القصر على تسهيل الاولى بالمد فكده اربعة اربعة وخمسة كام تسعة وهيكون لية تسهيل الاولى مع القصر نرجع تاني خطوة للخلف ويكون في التانية ثلاثة الابدال ما فيهاش مشاكل ويكون لي التسهيل برضو مفروض مع المد والقصر قال لك لا ما ينفعش تقصر الاولى في حال التسهيل وتمد الثانية في حال التسهيل هي هي الحيثية واحدة الحيفية متفقة فمنع المد على القصر فكده صارت اربعة اربعة وتسعة صارت الاوجه كم تلتاشر وجه صارت الاوجه ثلاثة عشر وجها التسوية اثناء التسهيل وهذا من باب الاداء الشيخ المتولي طبعا ومدا وقصرا داع عكس مسهلة لكل من الهمزين في وقف, في وقف هؤلاء ده من كلام الامام الطيبي مش من كلام المتولي الشيخ المتولي نظم هذه الثلاثة عشر في ابيات فهل ايه وفي هؤلاء تقف لحمزتي فأبدلا للهمزة المكسورة وثلث المد وسهلاها مع رومها ومد وقصر قبلها فهذه خمس وجوه يا فتى تأتي على تحقيقه المضمومة كذا على تسهيلها مع مدها وقصرها خمس وعشر كلها من ضربه ثلاثة المضمومة في خمسة المكسورة المذكورة لكنه قد انتفى وجهاني منها اذا ما سهن الهمزاني تطويلها والقصر في اولائي وعكس ذا ايضا بلا خفاء. يعني الوجهين الامتنعوا هم ايه تطويل المسهلة والقصر فيها في اولائي وعكسها يعني قصر المسهلة ومد والمد في اولائي تمام كده نفس الوجهين دول يا جماعة الزيادة من طيبة يمتنع في نحو فلما اضاءت يكون في الاولى ستة اوجه اسمع بقى الكلام الكتير الولايه يكون كم وجه ستة اوجه التحقيق بلا سكت وبالسكت التحقيق بلا سكت والتحقيق مع السكت كذلك وعلى كل منهما تسهيل الثانية مع المد والقصر ثم تسهيلهما مع اشباع المدين تسهيل الاولى يعني اضاء والتانية مع اشباع المدين وقصرهما هيسهل يعني مد يمد ويمد وفي الثانية الثلاثة, الثلاثة عشر المتقدمة في هؤلاء يضم إليها خمسة الثانية على السكت فتبلغ ثمانية عشر وجها كلها صحيحة حد فاهم حاجة طيب تعالوا كده نقول هؤلاء من الشاطبية ونريح نفسنا هيقول كده ها ولا ها انسهل الودة مع الأولى مع المد هاولا هاولا هاولا هاولا, هاولا. هاولا. بس أربعة وبعدين الشطبية ها؟ وما فيش اي اشكال فيهم الحمد لله تمام كده نفس الاوجو دي من الطيبة هتيجي في نحو فلما اضاءت لكن هيزيد مع حاجة تانية فتعالوا نشوف فلما اضاءت كده نعدهم تاني قراءة وبعدين نجمعهم فلما أضاءت هنحقق الأولى بدون سكت ونحققها مرة تانية لكن مع السكت وفي التانية هيكون معها تسهيل مع المدى والقصر عاوزك تعدي معايا أو هنقول كده فلما أضاءت فلما أضاءت دول اتنين صح كده دول تاني فلما أضعت فلما أضعت وبعدين هنسهل الأولى والتانية مع اشباع المدين وقصريهما كده كم عدوا معايا كده اربعة ولا كم اربعة هنسهل بقى الاولى ونسهل التانية تعالوا نشوف تسهيل التقولة هيجع ليه كم واجه هنقول كده فلما ضاعت فلما ضاعت التسهيل في الاولى جاء عليه التسهيل في التانية مع المد والقصر دول اتنين برضو بقواستة تاني الوجهين تانيين بقى مع القصر في الاولى فلما ضاعت كده كان طيب هنشين منهم ايه دول بقى يا شيخ خشام هنشين منهم وجهين آه هنشين منهم وجهين يبقى الغالي دلوقتي ستة بس اه صح كده يبقى غالي دلوقتي ستة بس يبقى هم دول الستة الصحاح يبقى كده هنشيل التسهيل مع المد في الاولى نشيل منه التسهيل مع القصر في الثانية والتسهيل مع القصر في الاولى نشيل منه التسهيل مع المد في التانية فصارت 6 الغيد دلوقتي تمام طيب وبعدين يجي في الثانيه اللي هي كده خلاص كده خلصت اوجه كلمة ولا ابناء ولا ابنائي مكسوره الهمزه إلا يحصل فيها بقى دي هيجي فيها التلاتاشر وجه اللي كانوا معانا هناك في هؤلاء يا جماعة مش بحتاجين نجيبها اظن صح عاوزين نقرأهم نقرأهم فيش عندي إشكال بس اظن يعني قرأتهم هتاخد وقت طويل ويعني هذه معلومات زي ما احنا اتفقنا في الأول يبقى الأولى يا إخواني فلما أضاءت دي مكانة الهمزة متوسطة لما كانت الهمزة متوسطة إلا حصل حصل هيجي فيها ستة اوجه بس ستة اوجه يجي في لو كانت الهمزة متطرفة زي ولا ابنائي ولا ابنائي زيها كده هيجي فيها تلتاشر وجه اللي كانوا معنا في هؤلائي واضح اظن واضح طيب نختم بقاعدة مرت علينا قبل ذلك في شرح الفتح المجيد وهي حكم الهمز المتوسط بعد لام التعريف خدنا احنا الحمد لله وفصلناها تفصيلا جيدا لما شرحناها من خلال نظم فتح المجهد أقصد الإهنا الوفي اللام للتعريف كذا سكتا لدى ساكن فيها لدى ساكت فيها وعن غيره قلا إحنا قلنا لما يجي يوقف على ما فيه ال التعريف هنعمل ايه هننظر في حال الوصل هننظر في حال الوصل اذا كنا وصلين بالسكت لحمزة كله هنقف بالنقل والسكت تمام؟ واذا وكنا وصلين لخلاد بوجه عدم السكت نقف بالنقل فقط لما قال فانقل كذا اسكتا لدى ساكت فيها وعن غيرهم قلائي عن غيره يعني عن من قرأ بالتحقيق تماما جماعة طيب دي وضحناها كتير واشار الناظم الى, الى, الى, الى هذا التحريب من قول الامام احمد الطيبي فقال ومنع التحقيق دون سكتة وقفا على مقرون اللحمزتي اشار الى منع التحقيق ابدا يمتنع التحقيق حدش يقول نقف لخلاد مثلا على وجه عدم الساكتب بالنقل والتحقيق لا لانه يمتنع التحقيق على, قال على ما فيه قال لحمزة مطلقا ثم ختم بالزوائد التي تدخل على الهمز طبعا الشاطبي قال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخل عليه فيه وجهان اعملا كما ها وياه الى اخر ما ذكر فلم, فلم يذكر كل هذه الزوائد انما ذكرها بعض المحررين وهذه الزوائد عشرة هذه الزوائد عشرة جمعها صاحب كنز المعاني متمما لقول الشاطبي لم قال كما ها ويا واللام والباء نحوها قال من الهمز سين كاف ف و يعني الشاطبي قال الخمسة خمسه الكما ها ويا اثنين واللام والبا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف هكذا قال الشاطبي هو كملها هنا من الهمز سين كاف ف تمام كده عندنا من فأو وفأتو وعندنا كذلك الذي اتمن ويا اتنا ونحوه من كل ما وقع بعد همزة الوصل فيه الابدال فقط فلا يلحق بهذا الباب لا يلحق بهذا الباب قال المم الطيب وليس منها نحو قال اتوني بل ذاك مثل قوله تأتوني تمام؟ في مسألة بعد كده ذكرها تتعلق بالوقف على الارائك فيه قال فيه اربعة اوجه تسهيل الثانية مع المد والقصر وعلى كل من النقل والسكت يبقى على الارائك هتبقى فيها ايه تسهيل الثانية مع المد والقصر على كل من النقل والسكت وقفا طبعا يعني هيقرأ كده على الارائك عن الأرائك عن الأرائك عن الأرائك بس وعلم آدم الأسماء هيكون فيها كم وجه ستة ثلاثة الإبدال على كل من النقل والسكت له الأسماء له الأسماء هيكون فيها عشرة خمسة المتطرفة على كل من السكت والنقل كذلك تمام يا اخواني ثم ذكر مسألة تتعلق بلام التعريف ونختم بها ان شاء الله تعالى فقال ويستمع الآن من عن سكونه وفي الارض لا تمدد مع النقل وشملا نعم جوزوا الوجهين في غير ذكرنا كبحلان منها فاسمع القول ما حل اذا كان قبل لام التعريف ايوة المتطرفة فيها خمسة الاسماء الاسماء او الاسماء او السماء فهيكون فيها اي, أي همزة كده يعني هيكون فيها خمسة لكن معنا هنا له الاسماء جبها ليه جبها عشان السكت والنقل اللي فيها في كلمة الاسماء طيب نرجع بقى لمسألتنا مسألة تتعلق بإيه إذا كان قبل لام التعريف حرف ساكن وحرك لالتقاء الساكنين زي إيه أصلا فمن يستمع الآن فمن يستمع الأرض أصلا كلمة يستمع دي العين فيها ساكنة وكلمة أشرقت التاء فيها ساكنة طب لماذا حركوها أو حركوا التاء في الموضعين بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين يستمع الآن واشراقة الأرض. الأرض طب لو كان حرف مد بيحذف زي إيه في الأرض أصلها في الأرض قالوا الآن أصلها قالوا الآن ولا الإيمان أصلها ولا الإيمان تمام كده ده الأصل طيب في حال النقل كم يس يأ يأ يأ فمن يستمع إلانا فمن يستمع إلانا إن لم تحركت إن لم من كلمة الآن اللي كانت ساكنة وحركنا العين بسببها صح ولا لا كانت ساكنة فهي الآن تحركت بحركة الهمزة التي نقلنا حركتها وبعدين قلنا لها مع السلام حذفناها. صح طب الآن يكون العمل إيه؟ هل نرجع العين إلى سكونها فنقول فمن يستمع لنا؟ ولا نقول فمن يستمع لنا؟ هل نقول وأشراقة وأشراقة لرض؟ ولا نقول وأشراقة لرض؟ ولو كانت حرف مد نقول في لرض أو في في لرض. قالوا لان ولا نقول قالوا لن. الرواية اخواني الرواية نقل الحركة مع ابقاء الكلمة على ما كانت عليه قبل النقل تمام كده وهيكون فيها كسر الحرف الساكن ويكون فيها حذف الحرف او حرف المد تمام لان هذا لان هذا اعتد بالاصل اعتداد بالاصل خلاص الاصل النهايه ساكنه وحذفت للتخلص من التقاء الساكنين فهذا اعتداد بالاصل واضح لكن في غير القرآن قد يجوز هذا في غير القرآن من حيث اللغة قد يجوز هذا في بيت شعر بيقوله في هذا فيذكر اللي هو فابوح منها بالذي أنت بائح فبوح لانا هي فبحي الانا أصلاها كده فالنفروض برضو تبقى على الأصل فبحي لانا لكن البيت روية بإسكان الحاء مع إني لانا فهذا من باب التوسع في اللغة وكذلك من باب أن يستقيم الوزن العروض للبيت واضح جماعة لكن في القرآن لا يصح هذا أبدا لا يصح أبدا أبدا مسألة كذلك إذا ابتدأنا بكلمة أو بنحو كلمة الأرض أو الآخرة عندما النقل فإما أن تعتد بالأصل فتبدأ بهمزة الوصل وهو أولى يعني تقول الارض الاخرة تمام واما ان تعتد بالحركة العارضة فتبدأ باللام فتقول الارض الاخرة تمام وهذا اتى في, ك... في... في كلام الشاطبي عندما أ... أ... أ... تكلم على باب او في باب نقل حركة الهمزة الاستكن قبلها قال تبدأ بهمز الوصل في النقل كله وان كنت معتدا بعارضه فلا وان كنت معتدا بعارضه فلا تمام كده يا اخواني هيكون في نفس المسألة معاية كلمة تخص جميع القراء كلمة بئس الاسم لو لو بدأنا بالاسم برضه نبدأ باللام او, أو بالهمزة الاسم اسم طيب مسألة تفرع برضه عن هذه المسألة تخص سائدنا ورش لو بدأ باللام لو بدأ بالهمزة فيما كان فيه بدل مد بدل يعني هيكون له ثلاثة البدل الاخرة الاخرة الاخرة لو بدأ باللام ليس له بدل يقول الاخرة بس قصر واضح جماعة طيب نكتفي بهذا القدر ففيه كفاة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين